اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك لسرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوين